بوك تو اشتيري انشيز دست اربعة وستون اربعة وستون نيغاتسيا انا النفي واحد باليد لا أ الكمة لا أفهم الكلممة نوك لا أ الجلة لا أفهم الجملة ن لا أ المنى لا أفهم المعنى. Učitelj El Muallim El Muallim Ali razumete učitelja Hel enta tafham ul Muallim? enta tafham el Muallim Da, dobro ga razumem Nam Afhamuhu žejedan Naam Afhamuhu žejedan učiteljica al muallima ali razumete učiteljico hal anta tafham da dobro razumem nam afhamuha jayidan nam افهمها جيدا ليودي الناس الناس هل انت تفهم الناس هل انت تفهم الناس ن نرازمهم لا لا بشكل جيد لا لا افهمهم بشكل جيد приятельница الصاحبة الصاحبه هل لديك صديقه هل لديك صديقه نعم إمام. نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه ختي حچيركا هل لديك ابنه هل لديك ابنه نعم نوبين لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه